إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا أتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وَمَا وما كيد الكافرين إلا في ظلال 115. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا أَخَافُ 116. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني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 أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصلكم بعض الذي يعدكم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 أقوم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا حلقتم لن يبعث الله من بعده رسولا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 كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذبا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلًا رَّشَادٍ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 أولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب